وذالك بان يقول الانسان هذا حلال وهذا حرام من غير دليل من كتاب الله ولا من سنه رسول الله هذا من القول على الله بلا علم ان يشرك الانسان بالله ويقول ان الله امر بهذا امر ان نتخذ وسايط ووسائل بيننا وبين هذا من القول على الله بلا علم المشرك يقول على الله بلا علم الذي ياكل المحرمات ويفتي بها هل يقول على الله بغير علم الذي ينهى عن الطاعات وينفر منها يقول على الله بغير علم وكم وكم من المنتسبين للعلم من يقول على الله بغير علم ولا حول ولا قوه الا بالله يحلل ويحرم من دون دليل من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شان العالم فكيف بالجاهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اخشى على امتي جلت العالم وجدال منافق بالقران جلت العالم العالم خطر من جلتو علينا اننا ما ننساق وراء اقوال الناس حتى نعرف ادلتها حتى نعرف دليلا من الكتاب والسنه اما الانسان اللي يطلق لسانه ويقول هذا حلال وهذا حرام بدون ان يقول الدليل كذا هذا نتوقف نتوقف في كلامه ولا ناخذها على طول الناس الان في وسائل الاعلام سلطه على مساله الفتاوى والتحليل والتحريم بغير علم اما عن جهل واما عن هوى والعياذ بالله بعضهم ما عنده علم ولا عنده فقه ويتكلم في الحلال والحرام ويقول على الله بلا علم بعضهم عنده علم لكن هو صاحب هوى يريد أن يضل الناس والعياذ بالله فهذا الأمر خطير جدا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم الذي يقول على الله بغير علم يفتر على الله الكذب الانسان بعافيه الانسان في عافيه ما يدخل نفسه في المخاطر ولا, يت... ولا ي ولا يبقى... يسارع الى الفتوه الا عند الضروره واذا لم يوجد غيره ممن هو اعلم منه فاذا ابتلي يقين السائل وهو عنده شيء من العلم وليس هناك من هو من يسند الفتوى اليه ويحيل عليه فانه يتقي الله عز وجل ويجتهد يتقي الله يجتهد ويقول ما توصل اليه صاحبه فان كان حقا فهو من الله وان كان خطا فهو من الشيطان هذا عند الضروره اما الانسان اللي في عافيه فلا يورط نفسه فيه كان الصحابه يتدافعون الفتوى مع ما اعطاهم الله من العلم والبصيره ما يتسارعون الى الفتوى يدفع يدفعها بعضهم الى بعض يقول السائل اذهب الى فلان اذهب الى فلان اذهب الى فلان لانهم يعلمون خطر الفتوى واما نحن فنحن نتسارع الى الفتوى ونتدافع عليها ولا حول ولا قوه الا بالله هذا من قله الورع ومن قله الخوف من الله عز وجل ومن الغفله عن المصير يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله وان تقول على الله ما لا تعلمون هذا من امر الشيطان انما يمركم بالسوء والفحشاء وان تقول على الله ما لا تعلمون الا صرت ما تعلم يا اخي انت في عافيه ان شاء الله مكلف تقول شيء وانت ما تعلم ما يجوز لك هذا الشيء توقف وان تقول على الله ما لا تعلم